Kan het niet. Ik wil het niet. أو تستريحي. قل قل. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صل على محمد محمد كان الكلام في دليل شرطيه ستر العوره في الصلاه وذكرنا أن هناك طائفتين متعارضتين إحداهما ما دل على تعين الصلاة في الثوب المتنجيس اذا لم يجد ثوبا غيره ولم يكن قادرا على تطهيره وهو صحيحه الحلبي وصحيحه عبد الرحمن بن ابي عبد الله وصحيحه علي بن جعفر حيث قال في الثالثه فإن لم يجد ما أن صلى فيه ولم يصل عريانا وظاهرها أن شرطية ستر العوراة مطلقة لا تسقط حتى مع وجود النجاسة الخبثية وفي مقابله معتبرة سماعاه الدال على تعين الصلاة عريانا في فرض انحصار الساتر في الساتر المتنجيس حيث قال فيها يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومي إيماءا ولكن قد أشكل على الطائفة الثانية بقصورها إما سندان أو مضمونان نتيجة المعارضة فهنا إشكالان على الاستدلال بالطائفة الثانية على أن الوظيفة هي الصلاة عريانان الإشكال الأول الإشكال السندي والإشكال السندي تارة في رواية سماعاه التي أشرنا إليها وأخرى في رواية محمد بن علي الحلبي أما بالنسبة إلى رواية سماعاه فقد أشكل سيدنا قدس سره فقد أشكل سيدنا قدس سره على الاستناد إليها بأنها مضمرة حيث قال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 فاضمار موثقة سماعاه أسقطها عن الحجية في نفسها فلا تنهض للمعارضة مع الصحاء السابقة الداله على أن الوظيفة أن يصلي في الثوب المتنجس لذلك قال سيدنا قدس سره إن سماع وإن كان ثقتان إلا أنه ليس من أضراب زراراه ومحمد بن مسلم بأن لا يحتمل سؤاله من غير الإمام عليه السلام بل ذكر الشيخ قدس سره في موضع من التهذيب بعد نقله حديثا لسماعاه قال أول ما فيه أنه مضمار أول ما فيه يعني قد حان أنه شنو مضمار فلعله أخذ الحكم عن غير الإمام عليه السلام الجزء الأول من التهذيب صفحة 16 ذي الحديث 35 غير الشيخ ماله نعم هذا بالنسبه الى روايه سماعه الروايه الاخرى التي استند اليها في اثبات ان الوظيفه هي الصلاه عريانان روايه محمد بن علي الحلبي وهذه الروايه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 وقد أشكل سيدنا قدس سره في الجزء الثالث من موسوعته على الاستناد لهذه الرواية بأن في سندها محمد ابن عبد الحميد ولم يثبت له توثيق والسر في عدم ثبوت التوثيق له هو أنه لا يظهر من عبارة النجاشي حين التعرض له رجوع التوثيق له بل يحتمل رجوع التوثيق لأبيه بيان ذلك نقرأ عبارة النجاشي قال محمد بن عبد الحميد ابن سالم العطار أبو جعفر إلى هذا المقدار ظهر العبارة أنه يتكلم عن من؟ محمد الولد روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام وكان ثقة له كتاب فهل أن مرجع الضمير وكان ثقتان له كتاب لأبيه عبد الحميد أو أنه يتحدث عن نفس المترجم ألا وهو الابن ألا وهو محمد فهو يقول بأن محمد كان ثقتان وله كتابون فقد يقال بأنه لو عبر ديروا بالكم وياي بعدين حسين تلاحقين عليه لو عبر بالواو بأن قال روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ثم قال وهو ثقة فربما يقال بانها راجع للمترجم ألا وهو محمد لكنه عبر كان روى عبد الحميد وكان ثقتان فعود الضمير في كان إلى محمد غير ظاهر بعد التعبير شنو وكان ثقتان فإن المناسب للمترجم أن يقول محمد بن عبد الحميد بن سالم أبو جعفر وهو ثقة لا يقول شنو وكان ثقتان له كتابون وبالتالي فالمستند لتعين الصلاه في الثوب عفوا لتعين الصلاه عاريان ضعيف اما روايه سماعاه فباضمارها وأما رواية محمد بن عبد الحميد فلعدم شنو؟ توثيق له بلحاظ أن الضمير راجع إلى أبيه أو لا أقل من الإجمال ولكن شيخنا الأستاذ قدس سره في تنقيح مباني العروة في الجزء الثالث صفحة تسعة وأربعين تعرض لهذين الإشكالين الذين أوردهما أستاذه الخوئي قدس سرهما واجاب أما الإشكال الأول وهو الإشكال على مهثقة سماع بأنها مضمره فأجاب عن ذلك بأحد وجهين الوجه الأول إن مضمرات سماعة كثيرة وغير مضمراته ايضا كثيرة وهي مروية يعني غير المضمرات وهي مروية عن أبي عبد الله وعن أبي الحسن عليهم السلام وليس فيها يعني في غير المضمرات مورد سأل فيه سماعة من غيرهما يعني من غير الصادق والكاظم لكي نحتمل أن مضمراته أو بعضها من ذلك المورد فكأنه يقول إن مراجعته مسنداته الشاهد بأنه لم يرو إلا عن الصادق والكاظم تضعف احتمال أن يكون المقصود بمضمراته غير الإمام عليه السلام ولكن الكلام هل ان وجود مسنداته للصادق والكاظم تجعل احتمال روايته عن غير الإمام موهوما بحيث لا يعتد بهذا الاحتمال أو يقال بأن هذا الاحتمال قائمون ما دام يحتمل عرفا في مثل سماعة حيث إنه ليس من علية الروات أن يأخذ الحكم من مثلا الجيل الأول من الروات كمحمد بن مسلم وزرارا وجميل بن دراج وأمثالهما فما دام الاحتمال قائمان فمجرد اننا عند مراجعه غير مضمراته نجد انه لم يرو إلا عن المعصوم عليه السلام لا يدفع الاشكال الوجه الثاني قال قد ثبت ان الاضمار من غير سماع الاضمار مو من سماع قد ثبت أن الإضمار من غير سماعه ممن يرون الحديث عنه يعني من الراوي الثاني أو الثالث ما هو الشاهد على ذلك بشهادة أن بعض روايات سماعه مروية في الفقيه عن أبي عبد الله ونفس تلك الروايه يرويها الشيخ في التهذيب مضمرتان ومنشا ذلك يعني كيف اذا رواها في الفقيه مسنده يرويها في التهذيب مضمره ما هو منشا ذلك ومنشا ذلك عاده في الراوي حيث يروي الراوي في كتابه احاديث عن سماعه متتاليه فيجعل الحديث الاول مسندا فيقول عن سماعه عن ابي عبد الله ثم في الحديث التالي له يبدل الاسم الظاهر الى المضمار فيقول عن سماعه سالته او عنه اتكاء على ما ذكره في الحديث الاول وياتي من يقطع الروايات كصاحب الوسائل فينقل جزءا من الروايه في باب شنو مضمرتان والحال بانه اذا رجع الى اصل السند وجد انه مسند الى الامام المعصوم او يقال ان سماعه نفسه في اول كتابه صرح باسم الامام المسؤول عنه ثم انه بنفسه في الأحاديث التالية اكتفى بما ذكره في أول كتابه فقال في الأحاديث التالية سألته وعنه قلت له إلى آخره ولكن يقال بأنه لم يحرز أن هذه الرواية التي هي محل البحث من كتاب سماعة الذي أضمر فيه اعتمادا على ما ذكره في أول الكتاب أو لم يحرز أن هذه الرواية التي هي محل كلامنا من ذلك القسم الذي أضمر فيه الراوي اتكاءا على تصريحه في اول حديث من احاديث سماعه التي شنو رواها وبالتالي يبقى اشكال سيدنا قدس سره قائما فما هو الحال وقد يقال بان مقتضى الامانه من سماعه أو من الراوي عنه من أي راوي مقتضى الأمانة أن لا يضمر في مقام الجواب على نحو القضية الحقيقية لعموم المكلفين بمعنى أن سماعه اذا نقل جوابا عاما لسائر المكلفين والمترقب ان يكون هذا الجواب والمترقب من المتلقين ان يكون هذا الجواب جنوه جوابا من المعصوم عليه السلام لان عملهم بجواب المعصوم عليه السلام فمقتضى امانته في هذا المقام ان لا يضمر اذا كان يريد غير المعصوم حيث ان ذلك تغرير مناف للامانه اذن فاذا اضمر وهو في مقام نقل جواب عام لعموم المكلفين مع كون المترقب منه هو جواب المعصوم فمعناه ان من اضمر عنه هو المعصوم فان هذا مقتضى وثاقته وامانته اذا استحر شيخنا تعالوا هنا يم المروحة هنا موجودة. لا من ناقه يجي الهواء قدام ما يجي اللي تحت وجالس عند التخو تفهم بعد يعني المقدار. <تصفيق> <تصفيق> هذا مو يعني في هالمقدام. تعال هنا يم الشيخ هذا المروحة. هذا خطباء حارين المزاج يحتاجون إلى علاج. <تصفيق> الا ان يقال ان احتمال المعهوديه دافع للاشكال فلعل سماعه عندما نقل الجواب مضمرا لمن رواعان كان بينه وبين من رواعان معهودية وهو أن المنقول عنه أحد الأصحاب أو الفقهاء فإذا اعتمد على هذه العهدة بينه وبين من رواعا فإن ذلك لا ينافي أمانته ووثاقته كي يقال إن مقتضى أمانته أن لا يضمر عن غير المعصوم والثاني والثالث لعله هناك عهده وقد يقال في دفع مشكله الاضمار اننا اذا احرزنا ان المضمره هذه او غيرها رواها ارباب الاصول في شنو في اصولهم في سياق الروايه عن ال... معصوم فان مقتضى قرينه السياق ان النان مضمره عن المعصوم عليه السلام ودعوة احتمال الحدث اي ان جعلها روايه عن المعصوم لقرينه حدسيه وصلوا اليها مدفوعه باصاله الحس فان مقتضى اصاله الحس ان يكون ايرادهم الروايه ضمن الروايات المنقوله عن المعصوم لقرائن حسيه لا لقرائن حدسيه والامر مشكل جدا يعني ما وجدنا جواب شافي في دفع شكال المضمرات فو. زين هذا بالنسبه الى روايه سماعه وأما بالنسبه الى روايه محمد بن علي الحلبي التي في سندها محمد بن عبد الحميد فقد أفاد شيخنا الأستاذ قدس سره صفحة خمسين من هذا الجوز قال الله الرجوع الضمير في عبارة النجاشي إلى أبيه يعني شنو عبد الحميد لأنه أقرب شو قال روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى وكان ثقة يعني شنو عبد الحميد شيخ عبد الحميد أبو حسين وكان ثقة له كتاب لأنه أقرب ولم يسبق لمحمد بن عبد الحميد في العبارة خبر ليكون قوله وكان ثقة معطوفا على ذلك الخبر. وقد فحصنا هو يقول الشيخ وقد فحصنا رجال النجاشي من بدوه إلى ختامه ولم نظفر بموردين يكون على خلاف ما نذكره يعني من أنه يتكلم عن شخص آخر ضمن السياق ويعود الوصف في الأخير إلى الأول فإن قلت يدفع أنا خلي بعنوان دفع دخل فإن قلت ورد ذلك في ترجمة الفضل بن شاذان ففي ترجمة الفضل بن شاذان كتاب النجاشي صفحة ثلاثمائة سبعاء بحسب هذه الطبعة <تصفيق> قال أبو محمد الفضل بن شاذان بن الخليل أبو محمد الأزدي النيشابوري كان أبوه من أصحاب يونس وروى عن ابي جعفر الثاني وقيل عن الرضا عليهما السلام وكان ثقة. تروح لابو له ابو محمد الازدي النيشابوري كان ابوه من اصحاب يونس وروا عن أبي جعفر الثاني وقيل عن الرضا عليه السلام وكان ثقتان أحد أصحابنا الفقهاء والمتكلمين بعد هذا له كتاب خلونا نسمع واحد لا ما اسمعي دا بنصير اصوات ما اسمع وحده مننا هذا من الفضلاء أصحابنا من الفضلاء. نف يقول له كتاب. يقول واحد معه قرية. له كتاب. من هو محمد بن عبد الحميد أو ناصر عبد الحميد؟ خاب. أيضا من هو الذي كان من أصحاب الفضل من أصحاب الفضل هو حب. اللي يقول من أصحاب الفضل على لو يقصد الولد. لعله يقصد الأب. إحنا لعلنا. مش مدري إن إحنا. من <صكده> <peel out. صكده> أصحاب <صكده> <تصفيق> فإن قلت بأن هذه العبارة ظاهرة في أنه شنو يريد الابن وهو الفضل بن شاذان قلت إن ظاهر الضمير في قوله وكان ثقتان رجعه إلى أبي شاذان لا إلى الولد وهو الفاضل حتى يستشهد بهذه العبارة على خلافي ما ذكرنا اسمع يعني شك اذا اختلف مو شكو ما شون شكو ما نستظور مو مساله شكو مسألة الاستظهار ما يخرجت الطلقه الى كل اللي قاله شو ما يخالف القاعده يقولوا احنا ما شفنا مورد اذا واحد اشكل على هذا المورد تقول تتبعنا ما في مورد هذا المورد يقول <تصفيق> واحد ما <امار> <تصفيق> <ها>. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولكن يلاحظ على ما افاده شيخنا الاستاذ وقد تعرض اليه سيدنا قدس سره ايضا في بعض اجزاء موسوعته انه في قوله له كتاب في ملي في ترجمه ملي محمد بن عبد الحميد حيث قال وكان ثقه له كتاب والكتاب انما هو للولد محمد وليس لابيه فهذه قرينه على ان مرجع الضمير هو الولد وليس اباه خصوصان او مضافان الى ان مقتضى السياق ان تعود الاوصاف الى المقصود بالترجمة لبيان حاله الا ان يقال بان القرائن متدافعه فيكون الروايه فتكون العباره مجمله أما بالنسبة للعبارة الواردة في الفضل بن شاذان فلا يبعد عودها للفضل بن شاذان حيث قال أبو محمد الأزدني النيشابوري كان أبوه من أصحاب ونس انتهى وروى عن أبي جعفر هذا يتكلم عن من؟ عن الفضل نفسه وروى عن أبي جعفر الثاني وقيل عن الرضا وكان ثقة أحد أصحابنا الفقهاء والمتكلمين وله جلالة في هذه الطائفه وهو في قدره أشهر من النصفة وكل تلك الأوصاف ظاهر في الرجوع الى الفاضل لانه هو المشهور بين الطائفه بالفقه والكلام وجلاله القادر نعم ثم قال وذكر الكنجي انه صنف وثمانين كتابا انه الفاضل ووقع الينا ثم ذكر نعم عبد الفضل بن الامام ابي مو معلوم بحث هنا وحصرنا الفضل بل... الذي روى عن الإمام أما الفضل قطعا روا عن أبي جعفر نحمل الكل الذي بعده هو روا عن أبي جعفر عن نаксим وعن الوحادer قل لم نعرف أن أبوه روا عن أبي جعفر أما هو روا قطعا عن أبي جعفر الفضل نفس الولد قطعا روا عن أبي جعفر كل الصفات التي بعد هذا نحملها على الفضل بن شهد هو أي كلام وعنده وي كان قلت ثم ان شيخنا الاستاذ على طبق منهجه قال بان هناك طريقا اخر لاثباته وثاقه محمد بن عبد الحميد ليس هو عباره النجاشي ولكن بل الوجه في وثاقته ما ذكرناه ولعلهم ولعلهم مرارا مرارا وذكرهم ولعله كل ما كانوا يذكرهم اصول لعله مرارا ان مع روايه الاجلاء عنه كثيرا وكثره روايته هو عن الرجال يوجب كون الشخص من المعاريف خصوصا ان له كتابان وبما انه لم ينقل في حقه ضعف كان ذلك كاشفا عن حسن ظاهره وحسن الظاهر اماره عرفيه على الوثاقه لجريان العاده انه لو كان فيه عيب لا ذكره البعض زين، فإن قلت خليش ما يوثق إذا هو، فإن قلت فما هو سبب عدم توثيقه إذا كان من المعارف؟ قلت وعدم ذكر التوثيق الخاص في كلمات مثل النجاشي فلأنهم تعرضوا لذكر التوثيق في من وصل فيه توثيق خاص من سلفهم ولذلك فعدم ذكر التوثيق لشخص لا يعني شنو؟ عدم وثاقته فتحصل من ذلك تمامية مستندي ما دل على تعين الصلاة شنو؟ عاريان عند عدم وجود ثوب آخر غير ما هو المتنجس إما لتمامية مضمرة سماعة أو لتمامية رواية محمد بن عبد الحميد عن الحنبي يأتي الكلام في بقية كلام شيخنا الأستاذ راجعوا لأن عند مطلب صفحة 52 من المبانيه أو تنقيحه والحمد لله رب العالمين <تصفيق> لا رواية الأجل لا تجعله من المعارف والمؤثقلكون من المعارف مو رواية الأجل لا <تصفيق>